أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافطر الصلاه واذكر التسليم على اشرف الخلق اجمعين محمد و اله الطاهرين الكلام في تفسير سورة المطففين قال تعالى يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك قيل الرحيق هو الشراب الصافي الخالص من الغش والفساء والمختوم لبيان وصفه بالمختوم لبيان أنه لا يطرا عليه غش ولا فساد ولو عد هذا نحوا من التمثيل لكان وجها فإن الناس في الدنيا اعتادوا أن يكون الشراب الذي يختم يكون ختمه علامة الجودة مهر استاندارت بتعبير بعضي الختم علامة الجودة و يكون الخاتم أيضا لضمان أنه لا يدخل عليه غش باعتبار أن الأطعمة التي تصنع بعناية تختم أيضا بعناية حتى يضمن المستهلك الذي تصل إليه هذه الأطعمة أنها أطعمة باقية على صنع صانعها من غير تدخل وقلنا إن عد هذا التعبير تمثيلا وجه من جهة أن جعل هذا تفسيرا يوجب أن يصير الخاتم وصفا لهذا الشراب باعتبار أن هذا الوصف هو الذي يحقق هذه النتيجة وهذا غير مقبول لأن الختمة إنما يضمن الجودة هو لا يدخله غش أو فساد في طعام الدنيا أما طعام الجنة فلا يطرأ عليه فساد وليس لأحد أن يتصرف فيه فيدخل عليه غشا فهو مأمون من هذا الجانب وإنما المناسب أن يكون هذا تعبيرا على جهة الاستعارة أن يكون استعارة مبنية على ما نعهده نحن في حياتنا الدنيا أن الأطعمة المختومة لم يطرأ عليها تصرف يوجب فسادها مضافا إلى أن هذا إنما يطرأ على الأطعمة التي تخدم أما طعام اليوم إفطاركم مثلا هل ختم عليه بخاتم لم يخدم عليه لم لأنه, لأنه طعام طازج لم يخزم والطعام الذي يختم هو الطعام المخزون فهل يلتزم السيد رحمه الله سيد الطباطبائي رحمه الله بأن طعام الجنة كله مخزون وهل هذا من مشوقات يعني هل يعد هذا من المشوقات للطعام أن يقال لك طعام معتق هذا ليس من المشوقات نعم بعض الأطعمة تكتسب جودة بالتعتيق مثل بعض أنواع الجبن وبعض الخل مثلا المعتق يقولون سركية هفساله يعني معتق سبع سنين وهذا مصطلح يقصدون من السبع سنين يعني سبعتين يعني أربع عشرة سنة لا يكون مخزن هذه المرة على أي حال الأطعمة المخزنة إنما تعد أطعمة جيدة في أنواع خاصة من الأطعمة أما عامة الأطعمة فلا, تكون فلا يكون المخزن منها أعلى وأجود من غير المخزن وكيف كان حتى لو كان المخزن أجود فالختم ليس هو الذي يضمن الجودة في الجنة وإنما الختم ضمان الجودة في الدنيا فالأنسب أن يعد هذا استعارة يعني هذا خطاب لنا بالأسلوب الذي نفهمه بالوصف الذي نعرف دلالته لا هذا على جهة الحقيقة في الجنة أنه مختوم إلا أن يكون الختم ختم تشريف هذا وجه مثلا هذا طعام ذوي الرتبة الفلانية مثل أن, يوضع أن توضع سلة من الفاكهة الفاكهة شيء طازد توضع سلة من الفاكهة وتغلف بغلاف ويوضع عليها لاصق VIP مثلا فهذا ختم تشريف ليس ختم ضمان جودة هذا وجهن وحيتامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في مثل هذه الآية فليتنافس المتنافسون قوله تعالى فاستبقوا الخيرات في تفسير قوله تعالى فاستبقوا الخيرات ألقيت نظرة خاطفة على كلام المفسرين في تفسير قوله تعالى فاستبقوا الخيرات فرأيت أنهم حاولوا تعمدوا أن يتجنبوا أن يسلبوا كلمة فاستبقوا معنى الاستباق وحملوها على المسارعة والمبادرة لم لأنهم يريدون تحاشي حظ القرآن على الاستباق أي التقدم أحد على أحد لماذا يريدون تحاشي ذلك يعني إن كانوا تحاشوا ذلك في قوله تعالى فاستبقوا الخيرات فإنهم لا مفر لهم من هذا المعنى في قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافس فإن هذا أي الأمر بالتنافس صريح في هذا المعنى فلابد لكم من تفسيره فهل يلتزمون بأن قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون تعبير مجازي مثلا ولم مجال لحمل هذه العبارة على المجاز ما دام باب المعنى الحقيقي مفتوحا فهل للتنافس معنا صحيح لتنافس الخيرات بالأمس طرحنا هذا السؤال واليوم نقول لا بد من التفصيل بين الخيرات فإن بعض الخيرات نادرة فالتنافس فيها معقول على حقيقته مثل كفالة ابنة الحمزة بعد شهادته فاطمة بنت الحمزة صلواته الله وسلامه عليه بعدما استشهد هذا خيرا نادر لا يتكرر لا توجد عشر أو ألف فاطمة للحمزة هي واحدة فإذا هذا خير نادر فأنت كون التنافس لا يتصور إلا في النادر أمر معقول هنا لا من جهة أن الجنة ثوابها نادر بل من جهة أن الخير نادرا وهذا مثل خدمة المعصوم مثلا إذا عطيش المعصوم فخدمته بإحضار الماء إله نادرا لأجل أن المعصومة إذا شرب الماء بإحضار واحدا فقد ارتوى فذهب بذلك موضوع الخير بسقي المعصوم ورفع عطشه بعد ذلك وهكذا الحال في إفطار الصائم أنتم في شهر رمضان لا يمكنك أن تفطر الصائمين من حولك خصوصا ذوي رحمك لأن الإفطار لا يتعدد فبعض الخير نادر فنتصور مفهوم الاستباق ووجود الندرة من جهة الخير لا من جهة الجنة إلا أن هذا غير مضطرت فإن بعض الخير ليس مادرة لك عملك ولغيرك عمله قراءة القرآن قرأ زيد القرآن أم لم يقرأه باب قراءة القرآن مفتوح لك الصلاة النافلة التنفل بالصلاة مفتوح لك صلى زيد أم لم يصلي وليس حال التنفل بالصلاة وقراءة القرآن كحال كفالة اليتيم أو إفطار الصائم حيث أنه لا يتكرر فهل نقول إن قوله تعالى فاستبقوا الخيرات وقوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ناظر إلى هذا القسم الخاص من الخير أعني الخير النادر هل يمكن حمل هاتين الآيتين على هذا القسم من الخير خاصة بحجة أن هذا القسم من الخير هو الخير الذي يتصور فيه التنافس المحمود لأن التنافس إذا كان العمل كثيرا كيف يتصور مثلا أتنافس معك على صلاة الليل كيف يتصور هذا لا يتصور إلا بأن أصلي يعني أن أسعى لأن أقوم بصلاة الليل وأسعى في الوقت ذاته لوضع العراقين لك لكي لا تصلي أما أن أصلي صلاة الليل وأنت مرخى العنان تعذير مجاز في أن تصلي هذا لا يحقق السبق إنما يحقق السبق والتنافس أن أقوم بعملين أن آتي بالخير وأن اضع العقبات امامك فنقول ان هذا ان هذا الواجب يوجب تقييد فاستبقوا الخيرات يعني فاستبقوا الخيرات التي يندر تحققها أو الخيرات النادره وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يعني في الأعمال النادره حمل الآيتين على هذا العمل بخصوصه لا تقبله النفس <تصفيق> الذي يستخد من الآيتين التشجيع على الخير كله على جميع عمل الخير لا على خصوص الخير النادر فهل نلتزم أن التشجيع على الخير النادر يحمل على حقيقته والتشجيع على الخير المتاح يحمل على المعنى المجازي يعني سارعوا إليه ليس تنافسوا ليس استبقوا بل سارعوا هذا موجب لاستعمال اللفظ الواحد في معنيين وهو إن كان جائزا عقلا لأنه يوجد خلاف فيه بين العلماء أن استعمال اللفظ الواحد في معنيين جائزا عقلا إن كان جائزا عقلا فهو خلاف الظاهر السيد الخير يقول جدا يعني لا تكفيه القرينة العادية بل يحتاج إلى قرينة قوية حتى نحمل اللفظ على أنه قد استعمل في معنيين نكتفي بهذا من حديثنا في التنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إن الأبرار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 يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون المعاني ليست لا توجد ألفاظ غريبة في, في الآيات الشريفة التي تلوناها فهذه المعاني بالنسبة إلى عمتكم يعني هذه الآيات لا تحتاج إلى تفسير لأنها ألفاظها ومفرداتها من الألفاظ التي نستعملها يوميا وإذا مروا بهم يتغامزون هذه يتغامزون ذكرتني برواية يرويها ابن حجر العسقلاني في الإصابة في تمييز الصحابة عن زيد بن أسلم قال اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وآله في مرضه الذي توفي فيه واجتمع إليه نساء. فقالت صفية بنت حيي ابن أحطب زعيم جماعة اني والله يا نبي الله لو وددت ان الذي بك بي فغمزنا ازواجه لم يبين ما وجه ربما في زمانكم يقولون مثلا ماذا يقولون انظر إلى العيارة أو شيء من هذا القبيل مثلا فغمزنا أزواجه ببصرهن فقال مضمضنا يعني طهرنا أفواهكم فقلنا من أي شيء فقال من تغامز بها والله إنها لصادقة ابن حجر يقول إن إسناد هذا الحديث حسن يعني إنه من الحديث المقبول الذي يحتج به التغامز امر معروف له دلالته هذا يعدونه اليوم من دلالة فعال الجسد أو لغة الجسد هذا من لغة الجسد والتغامز هنا يراد به الاستهزاء والاستهزاء يكون مع الشك في أن الفعل الذي يفعله الفاعل أو اليقين بأن الفعل الذي يفعله الفاعل لا جدوى منه أو إنه كاذب فيما يفعله وأنه يتظاهر بالخير وهو ليس من أهله وإذا مروا بهم يتغامزون قال السيد يشيرون بأعينهم استهزاءا بهم يعني تصغيرا لقدرهم وهذا الاستهزاء بالمؤمنين إنما هو استهزاء بالإيمان هو استهزاء بالله ورسوله وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين الفكه المرح البطر قال السيد المقصود أنهم يتحدثون فيما بينهم أنهم كانوا يتغامزون على المؤمنين ويسخرون منهم وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون يعني يشهدون عليهم بالضلال أو يحكمون عليهم بالضلال وما أرسلوا عليهم حافظين هذا عده السيد تعقيبا حكما من الله تعالى على سخرية المجرمين من المؤمنين أن هذا الحكم منهم هي غير محل صادر من غير اهله وواقع في غير محله اما انهم صادر من غير اهله فهو الذي يقتضيه قوله تعالى وما ارسل عليهم حافظين فسر السيد الحافظين بتفسيرين لم يرجح احدهما على الاخر التفسير الأول أن المراد بالحافظين الشاهدين أنكم لستم لم ترسلوا شهودا عليهم ما هذا الحكم؟ تقولون إنهم لضالون تريدون الشهادة عليهم من الذي جعلكم شهودا عليهم؟ والتفسير الآخر لحافظين هو القضاء كأنه قال ومن جهلكم قضاة عليهم تقولون إن هؤلاء لضلون هذا قضاء حكم من الذي أعطاكم هذه الصلاحية يعني خلص نفسك أولا ثم بعد ذلك أصدر أحكاما على غيرك ويقول الشعر ما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذر والجدلي وما أكثر الحكام يعني على الناس الذين يصدرون أحكاما على الناس وهم غير مؤهلين لإصدار الأحكام على الناس إذا عير الطائية بالبخل ما درو وفاخر قسا بالفصاحة باقل وطاولت أرض السماء وطاولت الأرض السماء علوها وكاثرت الجند الحصى والبلابل بعد البيت المهم لا تحفظونه طيب ارجعوا إلى الأبيات في جوجل ليظهر لكم البيت المهم نحن وما أرسلوا عليهم حافظين فليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون في يوم القيامة يضحك المؤمنون من الكفار في هذا إما أن يكون هذا على جهة أن الجزاء من جنس العمل أو يكون ذلك جزاء للمؤمنين أي مثوبة للمؤمنين بأن يعوضوا عما تحملوه في الحياة الدنيا من الألم فإنهم يعوضون في يوم القيامة بأن يضحكوا من الكفر اليوم المراد به يوم القيامة أم ما بعد يوم القيامة ما بعد الفاصل والقضاء ودخول الجنة الظاهر من الآية أن ذلك في يوم القيامة اليوم لأنه بعد اليوم ومع لكن هذا لا يحسم تفسير الآية لأن قوله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون يحتمل أن يكون ضحكهم يعني ضحك المؤمنين من الكفار في يوم القيامة ويحتمل أن يكون قرار القرار الحكم أن يحكم للمؤمنين بأن يعوضوا تعويضا معنويا فيقال لهم لكم حق الضحك من الكفر والشماتة بهم أي إن الله سبحانه يشفي صدور المؤمنين ممن ضحك منهم على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون على الارائك ينظرون الاريكه بينا تفسيرهم لها وينظرون لم يبين متعلق النظر بحسب تفسير ولكن السيد الطباطبائي رحمه الله صاحب الميزان فسر, فسر الآية بأنها تضمنت بيان متعلق النظر ما هو إلى أي شيء ينظرون قال ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هكذا فسرها وأرى أن الظاهر خلاف ذلك ينظرون هل ثوب؟ ولماذا نرى تفسيره هذا خلافا للظاهر لأن النظر هل ثوب لو كان المقصود أن المؤمنين ينظرون إلى عقوبة الكفار فمعنى ينظرون ينتظرون هل ينظرون هل ثوب يعني ينتظرون هل ثوب ولو كان المقصود ينظرون هل, هل يعاقب المجرمون لقال ينظرون هل يثوب الكفار ما كانوا يفعلون لأن المفروض أنهم في يوم الجمع في يوم القيامة ولم يصدر الحكم بعد. أما لو صادر الحكم بأنهم سيعاقبون يعني لو صدر الحكم على الفجار بأنهم سيعاقبون فلا ينتظر المؤمنون أن يعرفوا أن الكفار سيعاقبون أم لا لأنه لا تبديل لكلمات الله والمؤمن يعرف هذا فلا محل للانتظار أنهم هل سيعاقبون أم طيب فإذن الأقرب أن يكون قوله تعالى على الأرائك ينظرون قد أطلق متعلق النظر لم يبين وعليك أنت أن تلتمس متعلقا مناسبا فما هو المتعلق المناسب ينظرون إلى نعيم الله طيب هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هذه جملة مستعنفة ما هو مفادها هل ثوب هذا سؤال وهذا سؤال يراد به التقرير باعتبار أن الكفار سيلقون جزاءهم وأن يختم الحديث عنهم بهذا السؤال فيه رعاية لحالهم في الدنيا باعتبار أنهم يشكون أنهم يبعثون فالذي يناسب حال شكهم في البعث في الدنيا أن يقل لهم هل ثوب؟ لم لعل ذلك من جهة أن مجرد احتمال العقوبة في نظر العقل كاف في زجر الإنسان عن اقتراف الجرائر فيكفي هذا فإذا أنتم لا تحتاجون إلى اليقين بيوم الدين بل يكفيكم ليزجركم عن التطفيف وعن السخرية بالمؤمنين يكفيكم احتمال البعث والنشور احتمال أن تعاقب ولا يلزم اليقين بالعقوبة هذا ما يتعلق بتفسير الآية السورة الشريفة ونعود إلى النظر في الروايات الواردة في تفسير هذه السورة سنقف أولاً قبل الروايات سنقف على يعني قبل أن نرجع إلى الروايات في تفسير البرهان للسيد البحراني سيد هاشم رحمه الله سنقرأ بعض الروايات التي نقلها سيد الطباطبائي في الميزان واستفاد منها شيئاً لنرى صحة ما استفاده منها قال في تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال نزلت يعني سورة المطففين على نبي الله صلى الله عليه وآله حين قدم المدينة وهم يعني أهل المدينة يومئذ أسوأ الناس كيل فأحسنوا الكيل يعني لما نزلت هذه السورة وفيها تهديد ووعيد للمطففين احسن الكيل هذه الرواية موجودة حتى عند غيرنا حتى في روايات غيرنا موجودة هذه الرواية عن غير الإمام الباقر عليه السام هي مروية عندنا عن إمام الباقر عند غيرنا مروية عن بعض الصحابة ابن عبد وفي أصول الكافي بإسناده عن أبي حمزة رحمه الله قال سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول إن الله عز وجل خلقنا من أعلى عليين وخلق قلوب شيعتنا مما, خلق مما خلقنا منه وخلق أبدانهم من دون ذلك فقلوبهم تهوي إلينا لأنهم خلقت لأنها خلقت مما خلقنا هذا يفسر حالة شوق المؤمنين لزيارة الأيمة عليهم السلام ثم تلق هذه الآية كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون وخلق قلوب أو وخلق. وخلق. وخلق قلوب عدونا عدو للمفرد وللجمع يعني يصح أعدائنا ويصح عدونا أو عدونا وخلق قلوب عدونا من سجين وخلق قلوب شيعتهم مما خلقهم منه وأبدانهم من دون ذلك قلوبهم تهوي إليهم لأنها خلقت مما خلقوا منه ثم تلى هذه الآية كلا إن كتاب الفجار لا في سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين قال السيد الطباء طبائي أقول وروي مثله في أصول الكافي بطريق آخر عن الثمالي عنه يعني عن أبي جعفر عليهما السلام ورواه في علل الشرايع يعني الشيخ الصدوق رحمه الله إذن الكلين رحمه الله والشيخ الصدوق رحمه الله رويا. هذه الرواية ورواه في علل الشرائع بإسناده فيه رفع عن زيد الشحام هذا يعني خلاف المصطلح في الرفع عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ورواه بإسناد فيه كذا عن أبي عبد الله عليه السلام رواه مثله العبارة فيها والأحاديث كما ترى هذا هو الذي أريد والأحاديث كما ترى تؤيد ما قدمناه في معنى الآيات أقول لم أرى في هذه الأحاديث ما يؤيد تفسيره رحمه الله للآيات التفسير الذي تقدم منه قل وفي تفسير القمي سنقرا الروايات نذهب الى تفسير السيد المهراني رحمه الله القرن الثاني عشر الرواية الأولى عن علي بن إبراهيم يعني القمي في التفسير في قوله تعالى وين للمطففين قال الذين يبخسون المكيال والميزان قال وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليهما السلام قال نزلت على نبي الله صلى الله عليه وآله حين قدم المدينة وهم يومئذ أسوأ الناس كيلة فأحسنوا الكيل وَأَمَّا الْوَيْلُ فَبَلَغَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمْ أَنَّهُ بِئْرٌ فِي جَهَنَّمٌ هذا ليس من الإمام المعصوم التعبير ليس تعبير الإمام المعصوم ثم قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الغني بن سعيد قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريجا عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون قال كانوا إذا اشتروا يستوفون بمكيال راجح وإذا باعوا بخسوا المكيال والميزان فكان هذا فيهم فانتهوا طبعا هذه الرواية عن ابن عباس وهذا من الوجوه التي من وجوه المناقشة التي سجلت على السيد الرخوي أنه قال بصحة أسانيد تفسير علي بن إبراهيم وصحة ما فيه قيل في الاعتراض عليه ولكن تفسير علي بن إبراهيم فيه روايات نقلت عن غير المعصوم طبعا هو واحد عن ابن عباس وفيه أيضا روايات عن غير ابن عباس ولكن مثل هذه المناقشة الأمر فيها سهل إنه من الظاهر أن القمي وسيد الخوئي إذا حكم بصحة ما في التفسير فالمقصود ما جاء فيه مرويا عن المعصوم أما ما جاء فيه مرويا عن غيرهم فغير مقصود الرواية الرابعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل ويل للمطففين قال الناقصين لخمسك يا محمد صلى الله عليه وآله اللهم صن على محمد وآله محمد الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون أي إذا صاروا إلى حقوقهم من الغنائم يستوفون إلى بقية الرواية وقلنا أن في هذه الرواية تفسير ببيان الجاري وقد تكلمنا عنها الرواية الخامسة عن, عن القمي رحمه الله علي بن إبراهيم في التفسير في قوله تعالى الذين إذا اكتالوا لانفسهم على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون فقال الله ألا يظن أولئك أي ألا يعلمون أنهم يحاسبون على ذلك يوم القيامة ألا يعلمون هذا إنما يصح أن يقرع به وأن يعاب به من يتظاهر أنه مسلم أما الكافر فلا يقال له ألا تعلم أنك تبعث فإنه لا منع عنده أن يجيب لا أعلم بل لا منع عنده أن يجيب إني لن أبعث يقول أيان يوم القيامة وإذا كان مستعدا لأن ينكر إيمانه وتصديقه فلا محل لأن يقرع بأن يقال له ألا تؤمن بكذا يقول نعم لا أؤمن فإذا مثل هذا يخصها بمن أظهر الإسلام ربما يمكن أن يقال أن هذه الرواية توجب على هذا التفسير تخصيص هذه هذا التقريع وهذا الإنكار بالمسلمين ولكن هذا لا يوجب أن يختص تحريم التطفيف بالمسلمين لكن مثل هذا لو صح ولو اعتمدنا على هذه الرواية لأوجب لا ذلك الشك فيما رجحناه في تفسير الآية فإننا رجحنا أن الآية ناظرة إلى ظاهرة كانت موجودة في زمان نزول الآية وهذه الظاهرة هي ظاهرة تصرف بعض الناس واعتمادهم على الكيل بالقصطاس المستقيم إذا اكتالوا لأنفسهم والإخسار إذا كالوا لغيرهم وأن الآيات نازلة في تقريع ما كان يوجد من هذه الظاهرة في ذلك الزمان وهذا كان امرا يعني هذه الظاهره كانت في الكفار فاذا قلنا ان هذه الروايه مقبولة ومعتمده في تفسير الايه الشريفه فان هذا يكدر على تفسيرنا للآية الا أن يقال ان هذه الآية ويل للمطففين نزلت في ملامة تلك الظاهرة التي كانت في ذلك الزمان ولكن الحكم بحرمة التطفيف لم يكن خاصا بالمطففين وإن كان الويل خاصا بالمطففين الموجودين لأنهم كانوا كفارا إلا أن حكم تحريم التطفيف كان حكما عاما ثم اللوم لوم من يطفف أيضا كان لوما عاما وقوله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون خاص بالمسلمين وفي هذا نوع من التركيب يعني فيه توجيه لخطابات لفرق متعددة فهو خلاف الظهر من هذا الوج إلا أننا نصير إليه لو كانت الرواية معتمدة يعني نصير إليه مجبرين إذا قاما جاء نص عن المعصوم وكان النص ثابتا معتمدا فلا بد أن نصير إلى مثل ذلك الجمع الرواية السادسة ما رواه الطبرسي ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم قال أليس يوقنون أنهم مبعوثون ثم نقل السيد البحراني رحمه الله جملة أخرى من الروايات أولها عن علي بن إبراهيم رحمه الله القم كلا إن كتاب الفجار في سجين قال ما كتب الله لهم من العذاب في سجين هذا هو الذي يريده السيد الطباطباء أن الذي في الروايات يوافق تفسيرنا لأن المفسرين قد اختلفوا في تفسير قوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين ما معنى كتاب الفجار في سجين كتاب الكتاب الذي يكتب فيه أعمالهم أم العقاب الذي وعد أو توعد به السيد رجح أن يكون المراد بكتاب الفجار العقاب قال والروايات توافق تفسيرنا ولكنه جاء برواية الطينة رواية الطينة تهم معنى يعني تدل على معنى آخر ليست تهم معنى آخر روايات الطينة ليست واحدة ولا اثنتين هي روايات كثيرة متواترة الرواية التي تليها عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليهما السلام قال السجين الأرض السابعة وعليون السماء السابعة هذا مثل هذا أيضا موجود عند غيرنا أن السجين الأرض السابعة يعني الأرض السفلة أسفل الأرضين السبعة سابعة الأرضين وعليون السماء السابعة الرواية التي تليها عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى كلا ان كتاب الفجار لفي السجين قال هو فلان وفلان وما أدرك ما سجين إلى قوله تعالى الذين يكذبون بيوم الدين إلى آخر الرواية الرواية التي تليها هذه الرواية فيها تطبيق وفيها بيان الجري فراجعوها رواية التي تليها عن أبي الحسن الماضي عليه السلام كلا ان كتاب الفجار لا في سجين قال هم الذين فاجروا في حق الأئمة عليهم السلام واعتدوا عليهم هذه أيضا فيها جري يعني من مصاديق الفجار الذين أخذوا حق الأئمة عليهم السلام الرواية الأولى فيها من أخذ حق إمام من الأئمة بعينه الرواية الثانية فيها أن الفجار هم الذين أخذوا حق الأئمة كاف يعني كل من أخذ حق إمام من الأئمة عليهم السلام فهو من الفجار فهذا بيان للجري يعني يصدق عليه ينطبق عليه أنه فاجر من الفجة وليست هذه تفسيرا للمفهوم أي إنه لا يصدق عنوان الفاجر على غير هؤلاء بل كل من تجاوز الحد فهو كذلك طيب الرواية التي تليها عن أبي حمزة الثمالي قال سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول إن الله عز وجل خلقنا من أعلى عليين وخلق قلوب شيعتنا قرأناها في تفسير السيد الطباطباء في الميزة الرواية التي تليها عن أبي سعيد المدائن يقول كلا ان كتاب الفجار في عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم قال بالخير مرقوم بحب محمد و محمد صلى في هذا احتمال اما ان يكون محبتهم صلوات الله و سلامه عليهم التي يصبغ بها كل عمل هذا عمل مرقوم أي مصبوغ بهذا مثل الإضاءة مثلا الإضاءة الخضراء تعطي لونا لجميع العمل لجميع الشيء لكل شيء وقع عليه هذا الضوء الأخضر فكذلك محبتهم صلى الله عليه وسلم وعليهم تصبغ كل عمل يعمله محبهم هذا تفسير والتفسير الآخر أن, يكو أن يكون ذلك أي يعني حبهم أن يكون مثل الخاتم يختم به الكتاب فيأتي الكتاب من عنوانه مبين عليه مختوم بهذا الخاتم ويحتمل أيضا معاني أخر في هذا ثم قال كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم قال وسجين موضع في جهنم هذا أحد التفسيرات هذا التفسير موجود عندنا موجود عند غيرنا وإنما سمي به الكتاب مجازا تسمية الشيء باسم مجاوره ومحله أي كتاب أعمالهم في سجين الرواية التي تليها سجين أسفل سبع أراضين والرواية التي تليها عن كعب الأحبار وقال له أن عبد الله بن عباس جاء إلى كعب الأحبار وقال له أخبرني عن قول الله عز وجل كلا إن كتاب الفجار في سجين فقال له إن روح الفاجر يصعد بها إلى هذه من الإسرائيليات لماذا نقرأها طيب الرواية التي تليها عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يخاطب عليّ يقول يا علي إن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء معه فخلقني وخلقك روحين من نور جلاله وكنا أمام عرش رب العالمين نسبح الله ونقدسه ونحمده ونهلله وذلك قبل خلق السماوات والأراضين فلما أراد أن يخلق آدم خلقني وإياك من طينة واحدة من طينة عليين وعجننا بذلك النور وغمسنا في جميع الأنوار وأنهار الجنة ثم خلق آدم واستودع صلبه تلك الطينة والنور ثم فلما خلقه استخرج ذريته من صلبه فاستنطقهم وقررهم بربوبيته فأول خلق أقر له بالربوبية أنا وأنت والنبيون على قدر منازلهم وقربهم من الله عز وجل فقال الله تبارك وتعالى صدقتما وأقررتما يا محمد ويا علي اللهم صال على محمد وعلى محمد صال الله عليكم وسبقتما خلقي إلى طاعتي وكذلك كنتما في سابق علمي فيكما فأنتما صفوتي من خلقي ولئمة من ذريتكما وشيعتكما وكذلك خلقتكم ثم فيها تكملة لما جاء في الرواية وهي من روايات الطينة قلنا رواية روايات الطينة لا ينظر في أسانيدها لأنها روايات متواترة ناخذ منها المقدار الذي تواتر وأما التفاصيل التي هي من الاحاد لم تتكرر في هذه الروايات ينظر في كل تفصيل وله يعني فكل تفصيل له حكمه الرواية التي تليها عن علي بن ابراهيم في قوله تعالى كلا إن كتاب الابرار لفي عليين اي ما كتب لهم من الثواب هذا يوافق تفسير السيد الطباطبائي أنه فسر الكتاب بما كتب من الثواب أو العقاب رواية التي تليها عن أبي جعفر عليهما السلام قال إن الله خلقنا من أعلى عليين وخلق قلوب شيعتنا مما خلقنا هذا. هذه الرواية هي التي أشار إليها السيد الطباطباء في الميزان قال هي مروية معدة طرق الآن وقفتم عليها تكررت لها مصادر متعددة يعني هذه رواية مستفيضة جاءت من مصادر في مصادر متعددة رواية التي تليها عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام من ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرحيق المختوم قال يا ابن رسول الله من تركه لغير الله قال نعم صيانة لنفسه يعني يوجد أناس يتركون الرذائل لأنهم لا يليق بها حتى غير المسلمين بعضهم لا يشرب تنزها يقول هذا لا يليق به أن أفقد عقلي وأن أتصرف وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قال فيما ذكرنا من الثواب الذي يطلبه المؤمنون ومزاجه من تسليم وهو مصدر سنمه إذا رفعه لأنه أرفع شرابا أرفع شراب أهل الجنة أو لأنه يأتيهم من فوق قال أشرف شراب أهل الجنة يأتيهم في عالي تسنيم وهي عين يشرب بها المقربون والمقربون هم آل محمد صلى الله عليه وآله الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله يقول الله عز وجل السابقون السابقون أولئك المقربون رسول الله وخديجة وعلي بن أبي طالب وذرياتهم تلحق بهم يقول الله عز وجل ألحقنا بهم ذريتهم والمقربون يشربون من تسنيم بحتا صرفا وسائر المؤمنين ممزوجا إذا كان الرحيق المختوم ممزوجا بشرابهم فحبذا لو كان ممزوجا بسؤرهم بل إذا كان ممزوجا بسؤرهم فهذا خير نعيم الجنة الرواية التي تليها عن جابر بن عبد الله على أنصار رحمه الله قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله فأخذ بضبعي علي بن أبي طالب عليهما السلام حتى رؤية بياض ابطيهما في الرواية حتى رؤية بياض ابطيه يعني كيف يتصور رؤية بياض ابطيه إلا أن يرفع يديه معا فالأنسب رؤية بياض ابطيهما لأن رسول الله يرفع يدا ويرفع يدا عليهم نبي طالب عليهما السلام طيه حتى رؤية بياض ابطيه وقال له إن الله ابتدأني فيك بسبع خصاب قال جابر فقلت بأبي أنت وأمي رسول الله وما السبع التي ابثدأك بهن قال أنا أول من يخرج من قبره وعلي معي محمد وعلي معي من يجوز على الصراط وعلي معي وأنا أول من يقرع باب الجنة وعلي معي وأنا أول من يسكن عليين وعلي معي وأنا أول من يزوج من الحور العين وعلي معي وأنا أول من يسقى من الرحيق المختوم الذي ختامه مسك وعلي معي اللهم صل على محمد وعليه الطهر اللهم محمد وعليه الله وعلي الطهر الرواية التي تليها نعم هذه ست ها حسبتم أول من يخرج أول من يجوز صراط أول من يقرع باب الجنة أول من يسكن أول من يزوج أول من يسقى السابعة لم تذكر ولعلها تفهم من أول من يقرع باب الجنة هو أول من يدخل ربما فهمت ولابد من الرجوع إلى المصدر أيضاً مصدر هذه الروايات فمصدر هذه الروايه تاويل الايات كتاب تاويل الايات طيب وختامهم سنجعلها ختاما والحمد لله خصال نعم حصل بسبع خيصال نعم حصل Uh, ليس هذا في الرواية عندي يعني الطبعة التي عندي طبعتكم منقحة أكثر uh. والحمد لله رب العالمين تغضل وإنك الله صلى الله محمد لله رب محمد لله رب العالمين شيخنا الفاضل <سؤال> مصر في اختيار الآية مفردة الأهل وإذا انقلبوا إلى أهلهم فكهين والسورة السابقة التي هي سورة الإنشقاق وينقلب إلى أهله مسرورة بالنسبة من أتي كتابه بيمينه وكذلك من يؤتى كتابه وراء ظهره قالت إنه كان في أهله وما علاقة, وما علاقة الأهل في قوله إنه كان في أهله مسرورة مع أن الكتاب الذي يؤتى وراء ظهره بانفراد وليس معه أهله وما دلالة, وما دلالة الإنقلاب في قوله انقلبوا فاكهين وينقلبوا إلى أهله مسرورة فلم تعبر مثلا بمفردات رجعوا أو يرجعوا منها. أما المقارنة بين الآيتين فلها مقام آخر المرتبطة بتفسير تلك الآية وأما لفظ الانقلاب وتخير لفظ الانقلاب على لفظ الرجوع فربما والعلم عند الله فربما كان ذلك لاحظوا نعود إلى الآية لنقرأها قبل أن نتكلم فيها لم تخرج لي. نعم. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين هكذا وقع في نفسي أن الانقلاب يكون بعد التمادي يعني بعد طول المكث في أنديتهم من أجل التغامز والسخرية بالمؤمنين فكأنه ينقلب إلى أهله بعد أن مثلا مل من, من الاستهزاء بالمؤمنين ينقلب وكأنه أنجز أمرا عظيما ينقلب إلى أهله يعني في آخر المطاف ينقلب إلى أهله مسرورا هكذا وقع في نفسي لا أفسر الآية بهذا قل لعل هذا هو الذي يفهم من كلمة الانقلاب واختيار كلمة الانقلاب يعني على كلمة الرجوع باعتبار أن الانقلاب لماذا ما وجه هذه الدلالة باعتبار أن الانقلاب كأنه أمر يحصل قسرا بخلاف الرجوع فإنه يحصل اختيارا أما انقلب, انقلب انفعال ليس فعلا كلمة راجع فعل الفعل ظاهر في الاختيار أما كلمة انقلب فهي انفعال والانفعال ظاهر في المطاوعة المطاوعة يعني كأن الفعل لغيره المطاوعة مطاوعة الفعل فكأن الفعل وهو الدال على الاختيار لغيره كيف يكون الفعل لغيره مثل أن يكون مثلا بقي في النادي الذي يضحك فيه من المؤمنين ويسخر فيه من المؤمنين أن يكون بقاؤه في النادي قد استمر حتى أخذ منه التعب ما أخذ حتى أخذ منه التعب ما أخذه فاضطر للرجوع إلى أهله فكأنه أرجعه التعب إلى أهله تعب من ماذا؟ من السخرية بالمؤمنين هذا ما وقع في نفسي في من دلالة كلمة قلب ومع ذلك نتأمل فيها إن صح هذا الفهم يعني إن, إن صحت هذه الاستفادة التي وقعت في نفسي أن كلمة انقلب فيها مثل هذه الدلالة إذا تمت فلها مخرج هناك أيضا باعتبار أنه حينما يلقى كتابه بيمينه تقولون يطير فرحا فيذهل بكتابه ثم بعد ذلك يرد ردا إلى أهله يعني كأنه من شدة فرحه نسي الدنيا وأهلها ونسي أهله فكأنه يرد إلى أهله ردا ان تمت هذه الدلالة نحتاج لتأكيد نحتاج إلى التأمل أكثر أيضا الرجوع إلى ما جاء إما في الروايات أو في كلمات أهل اللغة إن رأينا ما يشجعنا على هذا الفهم أخذنا به سيق أيضا فيها نفس الدلالة باعتبار أنهم يساقون سوقا ربما هناك كلمة سيق فيها نوع من القسر والغلبة يعني ليس دعية دعوةً. انت لا تدعى إلى الجنة بل تساق سوقا طيب لماذا تساق سوقا هناك لابد من استخراج نكتة لمثل هذا التعبير انتم تسالون عن ايه ليست في سورتينا نعم الانقلاب الى الاهل نعم هذه سورتنا وينقلب الى اهله مسرورا نعم يا وينقلب الى اهله مسرورا بعد في الكافر انه كان في اهله نعم لعلنا تكلمنا عن نقطه ذلك في تفسير الصوره في السنة الماضية نعم نعم تخصيص الاهل بالذكر هذا امر طبيعي لان الانسان يعود الى اين مثلا اذا تعب يعود الى اين يعود الى اهله تخصيص الاهل ليس لاجل مشاركه الاهل في الحكم مع الكافر ربما كان اهله مؤمنين ليس من الضروري أن يكون اهل الكافر كافرين ولكن الطبيعي أن يكون كل مرء كل رجل يعود إلى أهله لعل سبب الوجه في ذكر الأهل باعتبر أن هذا طبيعة الأمور أما المؤمن نعم هذا خاص التعبير لاحظوا مثل هذا التعبير لا يقصد به الدلالة الحرفية وإنما هو تعبير على جهة الاستعارة والتشبيه لعلك تقول بالنسبة للمؤمن وينقلب إلى أهله مسرورا وبالنسبة للكافر إنه كان في أهله مسرورا وبينهما فرق نعم الجواب أن المؤمن ينقلب إلى أهله مسرورا لأن المؤمن شفيع لأهله باعتبار أن المؤمن في يوم القيامة لا يدخل الجنة وحده بل ومن صلح فإذا الأهل يتبعونه إما هو يرفع درجتهم أو هم يرفعون درجته فهو ينقلب إلى أهله أما الكافر فلم تقل وينقلب إلى أهله يعني الكافر في الدن في الآخرة حسابه يختلف عن حساب أهله مؤاخذة أهله بجريمته ظلم لهم بخلاف تكريم أهل المؤمن باحسان المؤمن في العمل هذا ليس ظلما زياده فضل من الله أما معاقبة الاهل بجرم الكافر فيعني معاقبه اهل الكافر بجرم الكافر فهو ظلم لهم فتحدثت الآية عن حال الكافر في الدنيا مع أهله أنه كان في أهله مسرورا أما في القيامة بل بل. ربما كان حال الكافر في يوم القيامة أن يكون من عقابه أن يفرد عن أهله فإن هذا نوع من العقوبة يعني التفريق بينه كما أنه الجمع بين المؤمن وبين أهله تكريم له لعل من عقوبة الكافر أن يفرق بينه وبين أهله فالآية التي تحدثت عن عودة أو انقلاب الكافر لم تقل إنه ينقلب إلى أهله مثلا حزينا ولكن تحدث عن حاله في الدنيا وأنه ينقلب إلى في الدنيا كان ينقلب إلى أهله مسرورا ولعل في ذكر حاله في الدنيا نوعا من التحسير أن يذكر كنت في الدنيا ترجع إلى أهلك أما اليوم فلا أهلك لأنه يفرق بينك وبينه لعل هذا هو سبب ذكر أهله في الآخرة والله دعا تقبل الله ما لكم الشيخ في الرواية التي تفضلتم بقراءتها عن جابر رحمة الله تعالى عليه فأخذ بضبع علي بن أبي طالب عليهما السلام حتى رؤيا بياض ابطيه ألا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وآله رفع أمير المؤمنين من خلفه بكلتا يديه فيكون صحيح أنه بياض ابطي أمير المؤمنين السلام ابطي رسول الله حتى رؤية بياض إبطيه ألا يكون عائدا إلى أمير المؤمنين آه. السؤال الآخر شيخنا إذا صح هذا الاحتمال تضح السؤال إن شاء الله شيخنا إذا صح هذا الاحتمال هل هناك فرق في الدلالة بين أن يرفع النبي صلى الله عليه وآله في يوم الغدير بيد واحد لأمير المؤمنين وفي هذا الموضع بيدين هل يمكن تلمس فرق في دلالة هذين الفعلين يعني في يوم الغدير كان رسول الله صلى الله عليه وآله واقفا على حدود النوق فموقفه كان عاليا فإذا أراد أن يرفعه فحسب ما فاهم جملة من العلماء أنه رفعه حتى صار محاذيا له لأنه رفع يده وهو أسفل مثلا كان واقفا على الأرض ورفع يده وهو على الأرض ورسول الله صلى الله عليه وآله واقف على حدوج الإبل فإن الطبيعي هذه أمور لم تذكر في الرواية ولكن لكي نعرف حقيقة الحال لا بد أن ننظر إلى طبيعة الأمور من خلال أن عدد الجمهور كان كثيرا والغرض من وضع حدوج الإبل هو أن يرتفع رسول الله صلى الله عليه وآله في موقفه ارتفاعا يسمح بأن يرى من مكان بعيد يعني أن يراه آخر هذه الجموع وإذا كان كذلك فلابد أن يكون موقفه عاليا يعني بحسب الأرقام أن يكون مثلا ارتفاع موقفه أكثر من متر حتى يسمح بأن يشاهد من, مكانة من مكان بعيد نعم, نعم أكمام واسعة يعني تسمح هذا هذا الوصف متكرر ليس, ليس خاصا بهذه الرواية أكمامهم واسعة وهذا هو الذي يناسب أيضا طبيعة حياتهم في منطقة حارة ولعل النظر إلى ثياب مثلا الأفريقيين الواسعة أيضا يساعد على تصور الحال في ذلك الزمان من جهة أن مثل هذه الأثواب لا تحتاج إلى تدقيق كثير في الخياطة وفي الصنع بخلاف الثياب الضيقة تحتاج إلى دقة أكثر ومن جهة أخرى فإنها تسمح بمرور الهواء إلى البدن فالنظر إلى حال الثياب الأفارقة ربما يساعد على تصور ثيابهم في ذلك الزمن على لا حال؟ كان موقفه عاليا إذا كان موقفه عاليا فلكي يرفع يد أمير المؤمنين عليه السلام لا يتصور أن يرفع يده ويبقى معتدلا إلا بأن يرفعه بحيث يكون محاذيا له أو في حكم المحاذي وإلا فسيكون هيئة رسول الله صلى الله عليه وآله كهيئة الراكع إذا كان فقط رفع يد علي عليه السلام ولم يرفعه عن الأرض فسيصير ستصير هيئة رسول الله صلى الله عليه وآله هيئة الراكع وهذا نقض للغرض فإنه إنما وضعت له هذه الحدود لكي يراه البعيد فلابد أن يرفع أمير المؤمنين عليه السلام عن الأرض وهذا أصله ما فهمه بعض العلماء أنه, أنه رفع عليا لعله سيد الخوء رحمه الله في أرجوزته هكذا ببالي أن السيد الخوء هو الذي فهم هذا كذا وعليا رفعه نعم لاحظوا أرجوزة السيد الأرجوزة أو المنظومة نعم قال هذا علي والغدير يشهد بأنه المولى الإمام الأوحد قد أمر النبي بالتبليغي مهددا بوعده البليغي فامتثل النبي أمر ربه بذا استقر الماء في مصبه من الحدوج قد أقاموا من برارقى بها أمان سكان الثرى وليس أمان سكان الثرى فقط هو أمان العالمين جميعا ولكن السيد الخوي ملتزم بالقافية في الشعر ومع ذلك فإن شعره جميل يعني عبارته جميلة يخطبهم بخطبة بليغة ينصحهم فيها بكل صيغة مد يديه وعليا رفعه يعني ليس فقط رفع يد عليا بل رفع عليا من أين هذا الذي فهمه لم يفهمه من لفظ الرواية وإنما فهمه من هذا الذي وصفناه فبلغ القوم بما قد سمع فالمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد رافع عاليا عن الأرض في يوم الغدير أما في روايتنا هذا فليس فيه ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وآله ليس في مقام أرفع وكان حسب ما يبدو كان واقفا على الأرض فإذا رفع يده علي عليه السلام فالمقصود رفع يده لا رفع علي كما في الغدير هذا هو الفرق بينهم وأما ما تصورتم من أنه يحتمل أن يكون قد رفع يدي علي عليه السلام وعلي مستدبر لرسول الله صلى الله عليه وآله علي مستدبر لرسول الله هذا لا نحتمله لو أنكم قلتم وعلي مستقبل لرسول الله ومستدبر للقوم لكان أكثر قبولا ومع ذلك فإن هذه الصورة أيضا ليست بالصورة التي تقع في النفس ابتداء من سماع هذا الوصف. الذي يقع في النفس عندما يقرأ الإنسان هذا الواصف أنه كان بجواره لأنه كان يريد أن يري الناس إياه يقول لهم هذا إمامكم هذا الذي جمع لي ربي فيه سبع خصاد فيريد أن يريهم إياه وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يسعى لتحقيق هذا الهدف يسعى بأساليب متعددة منها مثلا أن يقول لهم سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة مثلا ثم يبقون ينتظرون حتى يأتي أحد ثم يدخل عليهم مثلا علي بن أبي طالب عليه السلام هذا، هذا، هذه أساليب متنوعة من أجل أن يبقى الشيء في ذاكرتهم يعني بتعبير بافلوف توظيف العوامل الكيفية في خلق القرن الأكيد الموجب لتذكر الحادثة نعم أحب الله عمالكم في استدبار أمير المؤمنين صلوات الله وسلم عليه وعدم مقبوليته ألا يمكن أن نقول بأنه كما في صعود امير المؤمنين صلوات الله وسلم عليه في تحطيم الأصنام من على سطح الكعبة كان بأمر من رسول الله فيحتمل أن رسول الله صلى الله عليه امر امير أمير المؤمنين بذلك أو صنعه يعني بدون أن يأخذ رأيي أمير المؤمنين احتمال آخر أن يكون النبي صلى الله عليه وآله فوق المنبر وعلي عليه السلام أقل منه درجة لو كان ذلك لا ذكر في الواصف يعني أن يكون على المنبر لم يذكر وأما أنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يقتضيه الغرض من رفع يده هو إراءته للناس هذا الغرض يحصل بأن يرفع إحدى يديه وأن يكون بجانبه لا يلزم أن يكون أن يرفعه بكلتا يديه يعني أن ترفع يد علي عليه السلام كلتاهما لا يلزم ذلك نعم <تصفيق> <تصفيق> <أضلح هذه> <تصفيق> هذا محتمل نعم نعم يعني هذا هو الظاهر لموجب لرفع اليد عن الـ في, الـ في تفسير التي هي كلمة الضابع التي هي أعلى الكتف مسأك من هنا يعني زي ما قال أستاذنا كان الرسول الله واقف والإمام علي جالس فمسأك من عضده عشان يواقفه هذا يعني فرفع ابن العضد فرسول الله اللي هو ابطه والإمام علي كان موسك أصبح من الكتف ممسوك من الكتف على اعلى العضد مكتوب ان على العضد نعم قلنا هذا محتمل اا شيخ نعم آه اكرم بكف الذي يرفع والكف التي ترفع ها تلك يقول الكاف هل لم يذكر اليد رافعها أكرم بكف الذي ترفع والكف التي ترفع نعم وسيد الحمياري رحمه الله اقتصر على الكف مع أن الرافع لم يكن فنجزم أن ما جاء في قصيدة السيد الحمياري ليس وصفا للواقعة على وجهها نعم. استوقفتني آية شيخنا إذا تسمح أن أذكرها من سورة النساء نعم وهي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم نعم فهل هناك استثناء إلا من ظلم أن الذي ظلم يستطيع الجهر بالسوء من القول نعم كذا فهم الفقهاء من هذه الآية ومن الروايات التي جاءت أيضا أن المظلوم إذا كان ينتصر لنفسه باغتياب من ظلمه فله ذلك لكن بشرط أن يكون في اغتيابه انتصار لنفسه أما إذا كان مجرد تشهير بالمظلوم والنيل منه وإذا فلا مثلا أفرض أن شخصا مثلا أخوك أخوك أنت شريك معه في بستان وأخذ حقك فإذا اغتبته فإنه سوف يستحي من الناس ويرد إليك ما أخذه منك لك أن تغتابه أما إذا كان الأمر مثلا أخوك تشاجر معك ثم بعد ذلك تقول هذا أساء لي هذا ليس استنقاذا لحقا فليس هذا من ال... فالجاهر بالسوء من القول أي الاغتياب والاغتياب في مورد ال... يعني المظلوم له شروطه ويجوز بشروطه عفوا شيخنا أه <تصفيق> نظريات العلامه الطبطائي في المعجزه انها اكتشاف من المعصوم لقانون طبيعي هل يعني انا اشوفها تقريبا نظريه متكلف فيها كثيرا مم. يعني قد لا تنطبق الا بصعوبه على بعض المعجزات اللي حصلت للمعصوم هذا يعني حديث يطول الآن بعد ساعة ونصف يصعب أن نفيض في الإجابة عن هذا السؤال يعني ضعف الطالب والمطلوب لا بس نتعرض له ان شاء الله في مناسبة نحرص أن تكون قريبة لأنكم طرحتم السؤال حتى كما يقول الشيخ الوحيد سؤالة شهيد ناشا يعني حتى يستشهد سؤالكم فإن شاء الله في فرصة قريبة نتعرض له والحمد لله